يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لوم رؤوسهم ورأيتهم يصدون ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون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 هم الذين يقولون لا تُنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا وللله خزائن السماوات والأرض وللله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقرون. يقولون ليرجعنا إلى المدينة لأخرجنا الأعز منها الأدل وللله العزة ولرسوله ولالمؤمنين وللله العزة ولرسوله ولالمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا تُلِهِكُم أموالُكُم ولا أُولادُكُم عن ذكرِ اللَّهِ، وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ فَأُولَاآئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَ لَكُم مِن قَبْلِ أَيَّتِي أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ مِن قَبْلِ أَيَّتِي أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي فَيَقُولَ رَبِّ لَو